إن الله مع الذين تقوى الذين أممهم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين ورب الخلائق أجمعين إله الأولين والآخرين أحمدوه سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيد ولد آدم أجمعين حبيب رب العالمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين الجمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع كتاب مدارج السالكين كنا قد تحدثنا في درسنا الماضي عن الغرق واليوم ننزل منزلة الغيبة والغيبة معناها أن يؤثر فيك شيء فيغيبك عن كثير من الأشياء وهو نوع تمكن للحب ينسي غيره وكلمة الغيب وغاب ويغيب هو ما لم يكن مشاهدة والغيبة غيبة لأنها كلام عن غائب وغيابة الجب ألقي في غيابة الجب لأنه غائب عن الأنظار والغيب غيب لأنه يغيب عن الأنظار والغائب غائب لأنه غائب عن الأنظار والغيبة غيبة لأن صاحبها غاب عن أشياء أو غابت عنه أشياء ومن غابت عنه الأشياء بالكلية كان في غيبوبة قال فلان في غيبوبة يعني هو غائب تماماً عن من حوله ولا سيما عن المحسوسات هنا يقول الهروي باب الغيبه قال تعالى فتولى عنهم وقال يا اسفاه على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم الغيبه هنا يعني اظهر استدلاله عجيب متى قال يعقوب عليه السلام هذا الكلام فتولى عنهم بعد ان فقد ابنه ثاني أهل تفسيري يقولون هو بن يامين بعد أن فقد بن يامين قلبه ينبغي أن يكون حديث عهد ببنيامين غير أنه ما ذكر بن يامين مع حداثة عهده بالمصيبة فذكر يوسف والذي بينه وبين يوسف سنين طويله فكأن غياب بن يامين نكأ الجرح القديم وإن دل هذا إنما يدل على مسألة ان يعقوب يحب يوسف اكثر من بنيامين ولذلك غاب بحب يوسف مع ان المتذكر وان المصيبه في بنيامين يعني انت تتصور قال له اخي اخو يوسف او بنيامين ولدك السبناوي ما هم اداله بالهين قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على على شنو على اخيه من قبل فبعد يعني خلاص يعني خائف عليه جو قالوا له بن يامين راح قال يحلل يوسف هذا الكلام الحر يقول ليه ما قال يحلل بنيامين ان إن دل هذا إنما يدل على أنه غاب بحب يوسف عن ذكر بنيامين ده معنى الاستدلال يعني هذا هو المراد بالاستدلال قال ابن القيم ولو استدل بقصة النسوه لكان أعظم فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم قال مشاهدة يوسف في تلك الحال غيب عن النسوة السكاكين غيب وهم مشاهدة للسكين في لحظة ما شعروا إنه دشنوا سكين وإنه في فاكهة فقطعنا أيديا كويس فلما رأينه أكبرنه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا الله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم قال ابن القيم لو استدل بهذه الآية لكان أولى استيلاء محبة يوسف على قلب النسوة غيب الألم والاحساس به هذا صحيح الإنسان قد يصل درجة من الحب والتعلق بالأشياء والتمسك بها ما ينسيه غيرها ولذلك يعني قد تتساءل سؤالا بسيطا الذي يفعل الفاحشة ويفتضح أمره الا يعرف أن الفاحشة توقب عارا وتوقب دمارا ويعقبها فضيحه ألا يعرف إنه يعرف لكنه ساعه الشهوه تغيب كل الأشياء خاصة تلمث العواقب والنظر في المآلات فتغيب عن هذه الأشياء فلا يكون همه إلا إشباع الشهوة فإذا حصل إشباع الشهوة وجاءت الفضيحة حصلت الإفاقة حصل شنو الإفاقة يندم لأنه ساعة الشهوة غاب كل شيء غاب العقل وهذا إشكال الشهوه الشهوة من أعظم إشكالاتها أنها تغيب العقل تماما ولأنك تتساءل تقول بالله ألم يكن يعرف هذا بالفضيحة أغاب عنه أنه سيفتضح أم أنه غره ستر الله عليه فبالتالي هذا معنى الغيبة لكن ابن القيم يستدل على هذه بمسألة قد يكون الحب أعظم ولا تحصل غيبة إنما تحصل الغيبة في حالة ضعف ضرب مثال قال النسوة قطعن أيديهن لكن مرأة العزيز ما قطعت يدها وهي تحب يوسف أكثر من حبهن ليوسف ما صح قال بيحب يوسف اكثر منه النسوة اللي شافوا دقائق ولا القعده معه في بطن البيت على ذلك قالت فذلكن الذي لمتنني فيه يعني تقول أنتم لم تصبروا على رؤيته وقد رايتموه دقائق فكيف أصبر أنا وقد أقمت معه سنين وتعلقت به دهرا كأنها أرادت أن تقول ذلك للنسوة فالغيبة لا تحصل إلا عند الحب الشديد لكن ليس بالضروري أنها الكمال فده كلام يعني عجيب جدا يقول الهروي الغيبة التي يشار إليها في هذا الباب على ثلاث درجات الأولى غيبة المريد في تخلص القصد عن ايدي العلائق ودرك العوائق لالتماس الحقائق وهذا كلام جيد جيد جدا طيب يقول لا يكون السالك سالكا حتى يغيب عن اشياء يعتبرها وهي موجوده حسا غير موجوده في ذهنه معنى بالراحه بالراحه انت في اشياء بتهمله هي موجوده وانت شايفها بعينك بتعمل نفسك شنو أه؟ ما شايفه ولا شغال بيها كالنساء اللائلة لا يحل لا تحل لك ما بتعيلها ليه لأنها ما حقتك ما بتفكر فيها ليه لأنه ما دخلك يا أخي فبالتالي أنت تغيب عن بعض الأشياء وهي موجودة حسا غيبتك عنها لا ينفيها النسوان مليانات وراجدات لكن غيبتك هي غيبتهن في ذهنك معنى هذا مثال ابن القيم ضرب مثال باشنو قال لا بد من ان يتخلص المريد عن وطنه وان يغيب عن بلده وعاداته وكل الخلق طيب الاشكال كيف يغيب وهم موجودين المراد ان تكون موجودا في الوطن لكن لا يكون وجودك في الوطن عائقا لك ويتكلم هو قال شنو في التخلص عن ايدي العلائق ودرك العوائق وسوف نتحدث عن الفرق بين العلائق والعوائق ما الفرق بين العلائق ايدي العلائق ودرك العوائق طيب لكن المعنى شنو أن تتخلص من كل الخلق أن تعايشهم وأن تباشرهم كانهم غير موجودين غير موجودين في صلتك بالله اذا عاملت الله فغب عن كل شيء واجعل كل شيء غائبا وان كان موجودا حسا واضح واضح الواضح اجعل كل شيء شنو غائبا وان كان موجود شنو حسا الخلق كلهم موجودون كل يوم تعامله بتلاقيهم تسلم عليه وكذا لكن لما تعامل الله لا تنظر الى احد ولا تلتفت إلى أحد ولا تعظم أحد في صلتك بالله جل وعلا هذا عين الاخلاص وعين التحقيق ولذلك قال لالتماس الحقائق يعني لا تدرك الحقائق إلا بتغييب غير الحقيقة ولا حق مطلق في الكون والوجود إلا الله جل وعلا وإلا ما كان يرتبط به لذلك شوف لما نجف الحق ماذا قال قوله حق الله الحق وقوله قوله شنو الحق ووعده الحق والرسل حق والكتب حق والملائكه حق والجنه حق والنار حق فكل ما كان مرتبطا بالحق حق وان الله هو الحق المبين وكل ما جاء من عنده من الشرائع والرسل والملائكه والانبياء والكتب كله حق لأنه من عند الحق فيقول هنا المراد بالعوائق والعلائق العلائق ترتبط بالقلب والعوائق ترتبط بالقالب العلائق ما تعلق القلب به لا يسمى الشيء علائق إلا إذا تعلق القلب به ولذلك العلاقة درجة من درجات المحبة وهي أولى درجات المحبة كما سبق أول درجة من درجات المحبة شنو؟ العلاقة وبعدها الصبابة وبعدها الغرام وبعدها الوداد وبعدها العشق وبعدها الشغف وبعدها وهكذا فالعلائق تعلق القلب كل ما يتعلق قلبك به علائق تقطعك عن ربك جل وعلا يسميها ابن قيم القواطع العوائق تكون من الخارج الشيطان عائق والشهوات عائق والشبهات عائق العائق الذي يعوقك لكن الناس يعرفون التعويق إذا كان حسا زول الفلك زول كبه قدامه يقوله شنو عوقه قولك عوقه ده عواج داعي في عواج ده ده ده في ناس بيعوجوك يعوقوك في طريق سيرك إلى الله جل وعلا وما أكثر المعوقات عن الله عز وجل وهي خارجية الولد والمرأة والمال والخلق والشيطان كل هذه عوائق العلائق ما قام بنفسك من تعلقك بهذه الأشياء وأسوأ العلائق ما كان صادرا من النفس العجب العجب والغرور والكبرياء والحسد والافتخار كل هذه الأمور التي من النفس ومصدرها النفس هي من العلائق التي من النفس والعوائق مرتبطة بالخلق وقد يكون بينهما تداخل نقرأ الكلام بعد هذا الكلام سيتضح قال غيبة المريد يعني أن يغيب في تخلص القصد لن يخلص قصدك لله الا بتخلصك من من العلائق وشنو والعوائق عندها ستلتمس الحقائق هذا واضح جدا هذا السبيل واضح تخليص نيتي من عوائقها سواء كانت النفسيه او الخلقيه من نفسك او من الخلق من جوه من القلب او من القالب يعني الرياء الرياء من العوائق ومن العلائق معا لانه صادر من النفس وخارج الى وين الى الخارج انت يعني ستبدا شنو يعني تحسن للناس ظاهرك وبسبب الناس فقدت صلتك بالله سبحانه وتعالى هذا معنى الكلام يقول ابن القيم رحمه الله ولم يصل القوم اي من السلف الى مطلبهم الا بقطع العلائق ورفض الشواغل كل ما يشغلك عن ربك ينبغي أن تتركه يبقى بعد ذلك تنزيل هذا الكلام على واقعنا ما هي الأشياء التي تعوقك وما هي الأشياء التي تشغلك من الصوارف والملاهي والشواغل أمسك حيات كثيرة جدا أبدأ لكم بين لا الموبايل الموبايل والله واحد تلقى 24 ساعة يدوث في الأزرار كل ديوة الثانية يعاين يفتح الاستوديو، يمشي الأوضاع يشوف النغمات آه؟ كويس يازل والله كان لابا كويس، واحد ثاني كويس يصور بيو شغال تصوير يصور أي حاجة صورة أشجار ما شنين أي حاجة الشمس ما لدي حاجة بجيب شفعب وقيفه ونصوره ده والله ما عنده موضوع يا أخي تماهت هالموضوع علشان ده, ده غير ما يدخل فيه من ما يدخل في الموبايل من الفضائي والفضائح على وزن العوائق والعلائق في فضائع وفضائح دول الموبايل والله ينس حاجة كذا بعدين في حاجة اسمها البلوتوث والله البلوتوث دي ينقلوا أفلام وينقلوا أغاني يا أخي أنا ولاقي ناس ماشيه بتمشوا كويس؟ الواحد تلقى وخدت الموبايل في أظامه ومشغله ويعمل راسه كده وكده وماشي ده بيتمشق ياخذ الموبايل ده ضيع الناس طيب أقوله شنو الواحد تلقى وخاشع على ناس يدوس في الجرس ويتكلم وخاشع عليهم يفتحوا ده الباب سلام عليكم ما فيه واحدة جا جاعد مع مجموعة من الناس يشبش الموبايل وفي ناس بيخشوا لعبات اسمها شنو هي ألعاب ولا شنو ألعاب يخش الألعاب يلعب فوالله ما شفع زمان الشافع يقول لك يا با دين هو بلد هو ذاته الكبير بيش أن أبو يلعب يلعب في الموبايل يدوس في الأزرار واحد تلقاه يصحى بدري بالله فتحت عينه دي يخط في الموبايل يشوف المكالمات الجاته والرسائل الجاته لا بيقول الحمد لله الذي أحياني بعده وما تبع إليه ينشر أو الرد الذي رد الي روحي واجن لي بذكره وفي ناس فتحت عينه يدينه في الحبقة طوالي بس افتح عينه في الحق او علبه السجاره لا بسم الله لا يا فتاح يا علي رزاق يا كريم في ولا ما في والله تستغرب والله كترت عوائق وعلائق ده الموبايل دخل في الناس ياخد دخل الموبايل في الناس رب بالعلي بس كويس ده واحد تعال بحداك امسك اي شيء من حولنا الفضائيات مش عوائق وعلائق هذه غفله غفله عديد بعد زي ما قال عمكم الكوره وقف على ذلك العوائق الكثيرة جدا من العوائق الخطرة التي تقطع العبد عن ربه وقد ذكرتها من ذي قبل وتعوق الطريق المجاملات الاجتماعية غير المنضبطة فاتحة في الدروشاب وسماية في الكلاكله وعرس في منبدة والله لا تقرر لا تتعلم لا كدعو. لا تتقرب عز وجل والناس يذهبوا وهم يستحضرون النية كان هذا هولا يفعلون ذلك يقولون حتى لا تكون في وشيء يعني فرارا من اللوم وخوفا من الذنب يعني مجاملات يعني عياده المريض عباده صله الرحم قربه ادخال السرور على المسلمين ومواصلتهم دين لكن عليك الا تعوقك الا شنو تعوقك عن ربك جل وعلا فتصل كما ارادك الله ان تصل وتصلهم بالشرع لا بالمجامله والعاده وإذا أردت أن تصلهم توازن بين واجبات وواجبات أخرى فإذا وجدت ما هو أوجب تترك هذه المجاملات لما هو أوجب وهكذا يعني مسألة هذا من العوائق العوائق الكبيرة جدا من العوائق الكبيرة المجتمع والأصدقاء الذين من حولك منهم من لا يعينك على خير ولا يؤيدك على استقامه يقول لك يا خسما أنت الحمد في نفس الدشمن يا أخي أنت بجيب بيتين بجي بمشي الجامعة أنت الليلة تمشي الجامعة فيش عندك اعتراض زمان ما كنت بمشي يعني حتى ما أمشي ولا كيف زمان ما كنت بمشي يقول لك من بيتين من الليلة دي زمان ما كنت بعرف الليلة دعيت للتدريب ما أمشي علما ولا كيف عندنا واحد من أهلنا زمان ما فيصلني في الجامعة. الجمعة ما يمشي قاعد في الحلة مع الناس قام واحد أغنعهم لي الجامعة لما خش الجامعة والإيمان يخطب الناس كلهم عينوا لهم الجامعة كلهم يتلفت خذ الخبرة بدهم يعينوا له قال لي ثبيت لهم ونبستهم قلت لهم مالكم عينوا قدامكم نحرتهم وطلعت من الجامعة وقال لي تاني ذاته ما بيجي منشي ذاته <تصفيق> قال لي والله إذا اجت منه وزاك قلت لهم ما شو يعني ما نجي الجامعة يقول زول ده كافر ما جيك دامع تتفكت عينونينا كوش يا أخي فعلا الناس ذات ما يلي يحب ذات. والله الناس عوائد طيب أقول لك حاجة عشان نكون أدقة الناس بكتون نسمعون منه أبكتون نسمعون منه في العصرية يطلع الكراسي وتقلبون أو تمشي لواحد من أصحابك عنده دكان. يجي شل كله جنب الدكان في الأمسيات يطلعوا كراسيين وتونسوا بتقولوا شنو في الكورة والسياسة والكده والكده هل هذا يقربك إلى الله فلتكن لديك قاعدة راسخة كل فعل أو قول وكل حركة أو سكون إذا لم يكن فيها ما يقربك إلى الله فأنت خاسر فلا تضيع وقته ولا تهدر زمن إلا فيما يرضي ربك جل وعلا يقول العلامة ابن القيم الخلق كالنار, الخلق كالنار والله ده مثلا يعني الكلام دي أنا عليه شديد كلامه الخلق كالنار لا يستغنى عنهم والزيادة منهم تضر النار دي مهمة كمان النار دي نحن أبدا نجي حاجة النار دي مهمة والخلق زي النار لو قلت لزول أبعد من الخلق معناها تعطلت العلوم والمعارف والصناعات والمنافع تقول لزول أبعد من الناس وين يعني مش الغابة ولا كيف ما لابد من الناس لكن عليك أن تأخذ من الناس بقدر ما تأخذ لطعامك من النار ولو أنك اقتربت من النار أكثر مما ينبغي أحرقتك الناس ما تقترب منه شديد لأنه في النهاية قد يسيء الفهم وكثرة الاحتكاك بالخلق تولد أه؟ تولد الملل تولد الملل زول انت طوال بتلاقيه وحتى ناس في الدارجيه يقول لك كثرت الطله شنو؟ بتمسخ شنو؟ الله بيتمسخون عشان كده جاء في الحديث زر غباء تزداد حبه صحوا الالباني ما زر غباء تزداد حبه واختلفوا في الغبه عن اي معنى ينبي فقيل عن ايامي خوفا من الابرامي وقيل عن أسبوع نقلا عن المسموع وقيل بل معناه زر يوما ويوما لا تزر فاعمل بما تراه في وصل من تهواه فبالتالي الغب زر غبة تزدد شنو تزدد شنو تزدد حبة لأن الخلق اصلهم الملل الاختراب من النار تحرق والبعد منها تفقد تفقد كما شنو مصالح كويس؟ تسارك. تسارك زول تشتري حاجة تخش مع زول في تجارة تعمل كده تبني تبني تجيب بالنايل تجيب مقاول لك المقاول ده أفيد حيكون بينك وبينه نوع انبساط مقاول قاعد يبنيت حتى يكون له مكشرف بشه تتونس معه وتضحك معه ويقول لك خليني لي وتخلي لي وكده تمشي تشتري الخلق أنت تحتاجهم ولكن كحاجتك إلى النار الدرجة الثانية من درجات الغيبة غيبة السالك عن رسوم العلم وعلل السعي ورخص الفتور كلام يعني جميل طيب غيبة السالك عن رسوم العلم طبعا يعني عندي ملاحظة بسيطة يقول ابن القيم يريد الهروي أن ينتقل عن أحكام العلم إلى أحكام الحال ان ينتقل عن أحكام العلم إلى أحكام شنو الحال لماذا لأن هؤلاء يظنون أن العلم جفاء وهذا مبدأ خاطئ في السلوك يعني من أعظم أخطاء السالكين ظنهم أن العلم شنو أه؟ جفاء يقول لك حدثنا حدثنا دزاته شنو أه؟ حدثنا دزاته هو ضيع الناس يقول لك ما في حدثنا لا يحبون العلوم لظنهم أن العلوم جفاء وهذا غير صحيح العلم حياة العلم الصحيح تحيا به القلوب لكن كما قال ابن الجوزي قديما بعض الناس تعلم العلوم فحفظ المعلومات ولكنه كان جافي الطبع سيء الخلق قليل العبادة أقرب إلى المجوم فهذا ليس الخلل في العلم إنما الخلل في النفس التي تلقت العلم لم لم تكن لديها قابلية ألا ترى أن الغيث يصيب أرضا صخرية فلا تنبت ويصيب أرضا طينية فتمسك وتنبت ويصيب أم أرضا رملية المطر هو المطر والغيث هو الغيث لكن النفس التي تلقت هذا الغيث تختلف فمن تلقى العلم ولم ينتفع به لا نقول أن الخلل في شنو في العلم علم الله ووحيه وهديه والكتاب والسنة تحيي القلوب ولا تميتها ولكن الذين يعلمون العلوم الفقهية والمنهجية فيهم نف... نوع جفاء في أمور الرقائق وأعمال القلوب ولذلك ظن الحروي أن أن هؤلاء شنو أن هؤلاء وصلوا إلى هذا الجفاء بشنو؟ بالعلم لكن الصواب أن من حصل منه هذا هذه حالة فردية والدليل ابن القيم نفسه ابن القيم فقيه لا يشق له غبار انظر لما يتكلم عن أعماد القلوب كتب ابن القيم زاد المعاد. تحدث عن الأحكام الفقهية كتب تهذيب السنن فق راقي وبأدلة ونصوص ومحاورات للفقهاء بنفس مسالك الفقهاء وأدلتهم لكنه علم يفي القلوب ولا يميتها قال ابن القيم قال قال إذا فارق العبد أحكام العلم ووقف مع أحكام الحال الحد وتزندقه، وأنا اوافقه ولكني أعدل في مسألة لاحظتها ملاحظة في الكلام أرى أن كلام الهروي جيد ومستوي مع كلام من القيم ليه الهروي قال ما قال غيبة السالك عن العلم قال غيبة السالك عن رسوم العلم إذا الهروي لا يقصد أن يغيب السالك عن شنو؟ عن العلم. لكن قصد أن يغيب السالك عن شنو؟ عن شنو؟ وما هو رسوم العلم؟ أن يقف الإنسان على قشور العلم والألفاظ وتنميق العبارات والتشدق دون أن يأخذ بمعناها ولا أن يعمل بمقتضاها ومن فعل ذلك ظل من وقف على رسوم العلم ظل صحيح الحال من حال القلب وصفاء النفس ونقاء الضمير وإقبال العبد على ربه فلو كان العلم يصده عليه أن يغيب عن هذا العلم حتى لا يغيب عن هذه الحال لكني أؤكد كلام ابن القيم من كانت هذه حاله ولم يكن لديه علم سيضل إن لم يضل اليوم فإنه سيظل باكرا أو بعد عام أو بعد عشرين سنة لكن المراد ابن القيم يقول الهروي يريد أن يمزج العلم بالحال هذا صحيح لكن الهروي إخوانا عبارة الهروي دقيقة قال شنو غيبة السالك عن عن شنو عن شنو عن رسوم العلم رسوم العلم شنو الشكليات اخواننا في ناس العلم عنده شكليات مثلا العبايه في ناس بتخيلوا ان العلم لشنو عبايه يلبس العبايه ويقنب بعض الناس كما قال ابن الجوزي العلم يزيده تعاليا وافتخارا على الناس قال ابن الجوزي وهذا جهل وما عبد جهل وشنو دعانا لا العلم إذا لم تزدد به تواضعا لم يكن علما نافعا لأن هذا وقف مع شمو مع رسوم العلم يقوم مثلا يقول لك المكان أهم شيء مكانتي مكانتي أهم شيء يا أخ مكانتي دايبا شو أنت عالم هاي بتنفع الناس الشغل ما مدوك مكانه وقفوك في الصف وبيجيت اغبى شويه حاجة مالك أتضرق شمو علمك داء شهلوا من راسك زحة من راسك مقامك عند الله انتقر شو يعني قول, قول الناس عمل شو يعني الوقوف على رسوم العلم ومن ذلك وقوف بعض الطلاب على كبار العلم قبل صغاره ابن عباس لما سئل عن تفسير قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين قال الذين يتعلمون صغار العلم قبل كباره مثلا واحد ما عارف أركان الوضوء يقول ما هو تفسير ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون والحاكميه والتبديل والشرع المبدل وكذا هل انت من اهل العلم الراسخين الذين سيفهمون حتى المصطلحات التي يتكلم بها العلماء في مثل هذه المسائل الكبيره وماذا سوف تستفيد تجد شخص لا يحسن الصلاة وياتي دائما في الصلاة مسبوقا ويكفر الناس التكفير ليس لكل الناس التكفير للعلماء الراسخين واقول لكم مبالغه معظم التكفيرين الذين ناقشناهم لا يقرؤون القران قراءه صحيحه الايات يكسروا فيها التكفيرين الجدد اللي ارزا كنا حسنا ما شايفه اذا في تكفيرين يكفر المجتمع ويكفر الدوله الامه كلها كفر وأمه وأبوه والله يكفر وذنل كله وبعدين اللي جيده شنو ما بيشتري من جزار نهائي لحمة لأنه دي زميحات كفار يقول لك ما الجزارات كله بيشتري منها عندهم واحد بيطبح ده بيشتري منه يوم ما بيطبح بيجوع جبنة والفول والله العظيم يأكل جبنة وياكلوا فول ويضربوا لك الخضار ده يقول لك بس ده لكن دين والله أنا أنا لقيت منه الناس كتار جدا بعدين أغرب حاجة فون شنو لقلة العلم عنده بكفروا بعض يعني انت بتكون قاعدين عشرة ناس واحد يقول حاجة يقول نزل هاي انت كفرتها وده يقول لك كفرتها عشرين جسم كل جسم مكفرناه وزول بعدين يعني الحمد ربنا اداني يعني حبة شجاعة الناس بلاوز منهم وتم يشوفوا نمشي محلهم البلده المين والصفرين بلده بيكبت مين هنا مش هتلوي في حلة عملت المحاضرة في الميدان بالميكرافونات وقلت له هوي أي زو تكفير يجيني هنا في الصجيعة دي والله إذا ما أقول لك قالوا كده كان عندنا حبه شجاعة قلت له يجيوني في الصجيعة دي وأنا مستعد أناقشكم تعالوا والله يفون ناس يجيون ويناقشوا كويس لكن يعني حتى أشوف من التكفير الواحد عنده نزول مات ومدفون مع الناس لما يجيوا وسلموا عليه وسلموا عليه وبروا السلام عليكم يا محمد أحمد أنت السابق ونحن اللاحق ونحن بك لاحقون نسال الله لنا ولك العفو العافية البقية دي كلهم لبسلموا عليه ولا حاجة كل الناس الميتين يا أخي واتنمتوا ناس الحذرتون ده كفرتون لأنهم عملوا حاجات الماتوا دين شفتون كفر ولا أسوأ الميتين ده حذرتون ما حذرنون عرفتموا كيف كفر والله التكفيل ده سيء بعدين شوف اصلا أزول ما يخاف منه ما يخاف لسبب لان المسلم قال عن الخوارج وهم الخوارج قال اقتلوهم فان في قتلهم لمن قتلهم اجرا طبعا هذا للسلطان ليس لك يعني لا يجوز لي ولا لك ان نقتل تكثيريا ولا ان نريق دمه وان كان هو يرى ان دماءنا هدر لكن لا نريق دمه لكن قال شنو قال شر قتل تحت أديم السماء كلاب اهل النار وان في قتله لمن قتلهم اجر وخير قتيل من قتلوه الدكتور التكفيريين حظه والله كان بجد الرسول قال كده عندك راي ولا شنو عشان, عشان كده ما تخاف كان كثر التكفيري اتبسط نوم قفا ما بديك على قال خير قتيل من قتلوه لانهم قتلوا علي بن ابي طالب من الذي قتل علي قتله عبد الرحمن ابن عمرو ابن ملجم المرادي الحميري قتل عليا وهو يكذب يقول الله أكبر الله اكبر مبسوط أن قتل علي ما بطالب حتى أنه لما وضع وجعلوا يعذبونه بعدين ممكن يكون عنده جلد في بطنه الخوارج عندهم جلد جلد جلد سديد كن يعذبوه ساك قال قليك وما فتر لسانه عند لله الله مس مس منه كاتب احد المبشرين بالجنه عليك الله ما إجرام يقول سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله مسخوا لسان وبكى قال اي شيء والا لساني اني لا احب ان تمر علي لحظه لا اذكر الله فيها بعد يمشي النار كلاب اهل النار شوفوا ذا كيف بل حتى ان عمران بن حطان شاعر الخوارج امدحه يا ضربه المتقين ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره لا يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا عمران بن حطان قال لما نتذكر عبد الرحمن بن بلجم أقول حظه حسنات كثير ده فات الناس كلهم قال فأتى الناس بيت فاقهم في الشر وفي السيئات لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قوله تعالى إذ انبعث اشقاها قال يا علي هذا اشقى الأولين قدار بن ثالث الذي قتل الناقة أتعرف أشقى الآخرين؟ قال لا قال الذي يخضب لحيتك بالدم وقد خضب لحيته بالدم عبد الرحمن بن ملجم المراد الحميري لأنه ضربه في أم رأسه بالسيف فنضح الدم على لحية علي رضي الله تعالى عنه كده فكر الخوارج فكر خطير جدا بالمناسبة لأنه فكر موجه للأمة موجه للأمة فبالتالي أقول قال الحسن البصري رحمه الله عبارات تكتب بالذهب السالك بغير علم كالسائر بغير طريق والعامل بغير علم يفسد أكثر مما يصلح اطلبوا من العلم ما لا يضر بالعبادة واصلبوا من العبادة ما لا يضر بالعلم فإن قوما من امه محمد عليه الصلاة والسلام خرجوا بالسيف على الأمة ولو تعلموا ما دلهم على ذلك هذا السلام ده كلام اكتبوا بالذهب بالدهب بل يمكن أن يكتب لو كان يكتب بماء العيون وقال عندي غالي ولا ما غالي يعني. كلام زي داي اكتبوه بذكرها من حصر البصري فبالتالي العلم مهم طيب قال ابن القيم شوف الكلام الجميل ده العلم والله دي قاعده قاعده للنجاه اسمع كم كويس العلم الخلي من الحال ضعف في الطريق ذو العالم لكن ما بيذكي ما بيزكي نفسه لا يقوم الليل ولا تجده صائما ولا تجده ذاكرة ولا تجده عابدا ولا تجده مكتسبا للحسنات طالبا للخيرات راغبا في الاجر هذا ضعف في الطريق والحال الخلي من العلم العكس واحد عابد زاهد قلب رقيق يعني قريب الدمعة لكنه لا يتعلم دماله شوف القاعدة من الأول يا إخوان العلم الخلي من الحال ضعف في الطريق الحال الخلي من العلم ضلال في الطريق الكلام دفقنا واضح الواضح، آه، واضح الموضح. يخذ الكلام، كلام كلام راقي جدا. خلاصته خلاصته أن لا تقف عند العلم عند الشكليات، أن تنفذ إلى جوهر العلم الذي تتحقق به نجاة النفوس وتزكيتها ورقيها والأخذ بها. نحو المعالي والمراقي والكمالات والعلم ينبغي ان يظهر اثره وثمرته على صاحبه ليهدي به ويدعو الناس اليه الكلام ذا كذا راكب عدل ولا مراكب عدل طيب. قال غيبه السالك عن رسوم العلم وعلل السعي ورخص الفتور الفتور طيب السالك في اثناء الطريق ينبغي ان يغيب ما ينبغي ان يغيب عن العلم لاننا اسلفنا لو انه غاب عن العلم ظل لو انه غاب عن العلم شنو مش مشكله الخوارج شنو عندهم حماسة للدين وعندهم حب وعاطفة للدين وعندهم عباده لكن ما عندهم علم فزين لهم الجهل ان اسكندر قال يقتلون اهل الاسلام وشنو ويدعون احد الاوثان الخوارج خطرين خطرين جدا يعني حتى إنه من النكات الظاهرة أن أحد السلف ابن المبارك أو السفيان الثوري كان في الطريق ومعه مجموعة من الرجال في قافلة فظهر له قوم من الخوارج يستبيح اذا جدوا مسلمين حيكتلونه يستبيحه دماؤهم فقال له الخارجي سالين سيوفهم من أنتم قالوا نحن قوم من مشركي العرب طوال دخلوا السيوف سفيان الثوري قال سمعنا أنه أنزل عليكم وإن أحد من المشركين استجارك فأجرهم أجرون قالوا أجرناكم قال لهم سفيان حتى يسمع كلام الله قلون قنبوا قنبوا قرلون قرآن كثير اسمعوا قال لهم ثم أبلغوا مأمنة قالوا قوموا فحرسوهم حتى أوصلهم إلى ديارهم وهؤلاء الذين قال لهم تقتلون الحسين بن علي وتستفتون في شنو في دمي البعوض أو الذباب حتى انه من الاشياء العجيبه لقي الخوارج عبد الله بن خباب بن الأرد ابوه خباب بن الارت صحابي وده ولده وهو في الطريق في زمن علي رضي الله عنه فقام اوقفوه وسالوه شو قالوا مسلمين هو وزوجته واولاده قالوا له ما تقولون في علي قال لا نقول الا خيرا المسلم وصهره وما تقودون في كذا فقتلوه وقتلوا امرأته وبقروا بطنها واختلفوا في الصغار قالوا شفع نقتل وما نقتلون الناس قالوا نقتلهم لأنهم زيهم موور وناس قالوا جمعة دين في حاجة واتفقوا على قتله، دين أفنعوا دين وقتلوهم فسير إليهم علي بن أبي طالب جيشا جرارا قاتلهم في النهروان وقضى عليهم جميعا فبالتالي الجهل مشكلة لا بد من التعلم في المقابل قد تجد عباد وزرحاد يعبدون الله حتى يضل حتى يقول لك قائل أنا وصلت ورفعت عني التكاليف وهكذا والله في ناس يقول لك كلمة يعني إخواننا إعلامنا للأسف الشديد احيانا يدعو إلى الجهاله يقول لك شيوخ يتناقشوا في العلم اللدني واحد يقول لك الشيخ ممكن يأخذ من ربنا طوالا الشيخ ده نبي ولا ما نبي كان ما نبي يأخذ من ربنا كيف وهل بعد النبي الخاتم المعصوم صلى الله عليه وسلم نبوة هل يوجد وحي بعد ذلك تجهيلة والله نقوله كان ده بدون نسال نسأل الله السلامة والعافية طيب هنا يقول من علل السعي تغيب عن علل السعي غيبتك عنها أن تتخلص منها تغيب يعني تغيبها في نفسك ما هي علل السعي قلنا الغيبة عن علل السعي السالك في أثناء سيره إلى الله تصيبه علل أعظم العلل عجابه بنفسه وهو ما يسميه ابن القيم اسم هذا الكلام الرفيع طغيان الطاعة طغيان شنو؟ الطاعة الطاعة مفيدة إذا لم تضغي صاحبها بعض الناس إذا اكتسب طاعات ونظر إلى غيره من أهل المعاصي والمجون نظر إليهم بعين الاحتقار والإزدراء والتعالي واعتقاد أنهم في النار فيحتقرهم بنفسه هذا طغيان الطاعة ولذلك قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا الاستقامة أحيانا تفضي إلى طغيان الخوارج مثال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصومه إلى صومهم وقراءته إلى قراءتهم كان الخوارج صفر الوجوه صفر شنوه الوجوه من كثرة السحر والتعب شيء عجيب عبادة عبادة شديدة خلاص ولدت الطاعة طغيانا طعنوا في نبي الأمة ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ذو الخويصر التيمي قال له ده رأس الخوارج كما في البخاري وجده السلام لكسف في الغنائي المده وصفه الأزراوي قال وذو الخويصره ناتئ الجبهة غائر العينين في عينيه كأمثال ركب المعز من البكاء من خشية الله والخوف من ربنا والبكاء كأمثال ركب المعز شفت ركبة المعز بتكون كيف عينه زي ركبة المعز يقتدي جلبابا قصيرا الى ركبته يعني فايت السنة ذاته مش ده الرسول هو جلبت اكثر من الرسول الرسول قال قصره هو قصر اكثر من الرسول قال لي شنو يعدل يا محمد فانك لم تعدل والله هذه قسمه ما اريد بها وجه الله بحلفته راجل يمشي النار ولا يمشي النار ها قال لي والله هذه قسمه يعني تقول قسمه ما اريد يحلق والله هذه قال نفس الناس ويحك من يحضل إن لم أحضل أنا ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء يأتيني الوحي منه صباحا مساء فولى ذي قال سيخرج من ضئضي هذا من صلبه أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه أبدا لئن أدركتهم لأخطرنهم قتلعات قال عمر فحملت سيفي وتبعت الرجل فوجدته يصلي فكرهت نفسي أن أقتل مصليا قال فانتظرته وهو يطيل ركوعه وانتظرته حتى نمت ثم التفت بعد أن قمت فوجدته قد مضى ليمضي أمر الله القدري ولتصدق نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم فكان الخوارث الذين خرجوا على الإمام المبجل علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فبالتالي شوف. الكلام ده كله درس الآن ابن القيم يركز على أشياء تتعلم والعلم تكون معه عبادة العلم ما يكون رسوم والعبادة ما يكون فيها طغيان لو عملت كده انت عرفت الطريق الصحيح تعبد بدون شنو بدون شنو طغيان تصلي والمبصلي تشفق عليه وترحمه وتتلطفه وتهديه وتسعى في البيان والهدايته إلى أيهديه الله عز وجل العاصي المجرم بتاع الحفلات والمجون والأغاني تبين وتنصح وتأمر وتنهى لكن إياك أن تحس بنوع غرور في نفسك بأنك أفضل منه وأنه دونك ابن تيمية في التحفة العراقية في الأعمال القلبية قارن بين بين ذي الخويسرة التيمي وبين عبد الله الملقب بالحمار صحابي كان يشرب الخمرة يشرب الخمر ويؤتى به فيقول سلم يجدوه يجدوه ويجي أيام ما شاري خمرة يضحك مع سلم ويدخل السرورة على قلبه والأنسة إلى فؤاده يتونس يتونس يتونس, يتونس يجي بعد يومين شاري الخمرة يقول يجدوه كان يجدوه جلده يتحرك في بعض السنن أنه جلد في الخمر أكثر من ثلاثين مرة في بعض السنن جلدوا الحديث البخاري جلد أكثر من ثلاثين مرة يشرب خمرة مرة غضي منهم من سلم غضبا فتناوله الصحابة بالنعال ده الصوص ما ينفع معه بالنعان يضربوا ويدقوا فقال أحدهم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به ولا يتوب فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه إنه يحب الله ورسوله تخيل بتاع خمره ما قادر يخذ الخمر اللي يحب الله ورسوله قال ابن تيمية في التحفة العراقية في الأعمال القلبية ذو الخويصر العابد كثير العبادة أدخل الحزن والطعن في رسول الله وعبد الله الملقب بالحمار وكان يضحك مع سكره وعصيانه أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله مقارنة لكن بتاعة علماء علماء كمان شنو راسخين قاعدين ثابتين في الدين ده فاهمين النصوص كلها وجامعينها وعارفين البينفع الزول البينفع يسوي بدرسوا فلذلك رسوم العلم يقطع صاحبه ولتسلك السلوك الصحيح عليك أن تغيب عن رسوم العلم لتنفذ إلى شنو؟ إلى حقائقه كويس يعني مثلاً واحد عالم أقول له ما درست الناس لي؟ يقول له يقول لي ما بيحترموني ما بيجيبوا لي عربيا لحد عندي سبوني يا ده يا أخي ده شكليات هم محتاجين اي أركب المواصلات أمشي ده الرسم لكن هم غلطانين لأنه محترموا منه محترموا العلم لكن أنت محترمك زعلان مالكتا تريد أجرا ممن رسوم العلم وعلل السعي أعظم العلل أعظم العلل قلنا شنو طغيان شنو طغيا شنو طغيان الطاعة وأحظم العلل في السعي أن تنسب الطاعة إلى نفسك والعبادة إلى فهمك وأن تقول بأنك عبدت الله من تلقاء نفسك والغيبة عن هذه العله أن تنسب الأمر إلى الله أنه وفقك وعانك على الطاعة فلولا عونه لك على طاعته لما أطعته اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لكن ابن القيم جاء بكلام جميل أقول لكم زي ما هو قال على العبد أن يعتقد أن الله أوصله إليه وأن العبد لم يصل إلى الله بنفسه يعني أنت ما عرفت الله بك بنفسك في ناس أفهم منك وأذكى منك ومجرشين أكثر منك كويس وملاحده سوى اللي ما في سوى اللي ما في والله تلقى بروفيسور في الذرة أنت شنو بروفيسور في شنو انت أه ما برو فيصر في في, أي حاجة. في, في الذره ومرشد قيافة والله عنده بدله وكرافته كرافته دي بخنق رقبته خنقه كويس كرافته كرافته تقول يا انا وقروشوا كثيره وجيافه ولونه ابيض خواجه رسمي ومرشد رايش بشنو انت احسن منه في شنو اوصلك الى الله هو هو الذي دلك عليه والله دي مساله ابن القيم الجاشن ابن القيم ده ما فاهم يا اخي قال ان يعتقد ان الله اوصله اليه وان يفرح بها من جهه الفضل والمنه وسبق الاولويه لا من جهه الاكتساب والفعل يا سلام أنت لما تفرح بطاعتك ما تفرح بانها من اكتسابك وفعلك ولكن تفرح بالطاعه انها منه وفضل وسبق اولويه ممن من الله فرحك باختيار الله لك لا بفعلك الطاعه قال ابن القيم هذا لون وهذا لون يا سلام عليك يا اخي ازود ازود فاهم كويس عميق في هذه المعاني طيب ده اسمه علا شنو علا السعي ابن القيم يقول شوف الكلام المنطقي ده من تخلص من رسوم العلم تخلص من علل السعي اي زول بيتعلم وما بيتعلم لغرض دنيوي ما بيتعلم اي زول بيتعلم بالله بدا بي بيقول كما قالت الملائكه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا واي زول بيتعلم لغرض غير الله هذا تلقى معجب بنفسه ومعجب بعمله وكان عمل حاجة أقول لك أنا عملته يا أخوة الله السلف دير عندهم إخلاص كنت أقرأ اليوم في بعض تراجم السلف في الإخلاص كنت أقرأ ترجمة أبي معاوية الأسود الضرير أبو معاوية الضرير كان في غزوة من الغزوات ومعركة من المعارك كانوا يحاصنون حصنا للكفار شو أزود لكيف طبعا في ناس ماديين جداً أقول لك يا مولانا ما تبالغ ما, شنو؟ ما تبالغ واقف. وعلى حسن الرجل نصراني يأخذ الحجر لا يرمي بها أحد أخطأه شفت نياش اجزوا ليفكوا بالحجر ده بالمطوال والد في الرؤوس من فوق هناك الناس بدوا يداروا منه خلاص ما في طريقة بيقول لهم فقيل لابي معاوية الضرير علجي من العلوج يفعل كذا وكذا قالوا اعطوني قوسا فيه سهم ذو العميان فاعطي القوس قال اين جهته وجه القوس الى جهته قام وجه القوس الى جهته قال اين تريدون اطب لكم من عميان قالوا في المذاكير قال اللهم ان هؤلاء ارادوا المذاكير واحسنوا الظن بي فلا تخيب فالقى السهم فما وقع الا في مذاكير العلج فوقع العلج من على الحصن فقال عليكم به بعد ذلك راشد طبعا زين لما نقبه مادة شديد يقول لك يا مولانا الشده والله في فيلم هندي الله اعلم ما ما يا أخي اسمها كرامات الاولياء وهي تقع مخالفه للحس ومعتاده الناس الكرامات تقع مخالفه للقوانين التي اعتادها الناس اصلا دي الكرامات يعني ربنا ما بكلمه شوفها لكن الله زودها كيف هذه القصة أولدها أبو نعيم والذهب وكثير من أهل السير يوردون هذه القصة لأبي معاوية الضرير والله لكن في ناس في الأمة عجيبين فإياك أن تكون جافا هكذا تنكر ما هو في قدرة الله سبحانه وتعالى ممكن رخص الفتوري ينبغي أن تغيب عن رخص الفتور علل السعي عذائم تغيب عنها بان تجعل العذائم التي تأتيها ممن؟ من الله ولست من من النفس هذا إيش شنو علل السعي تغيب من العذائم التي منصوبة إلى النفس ومن رخص الفتور يعني كذلك ينبغي الا تكون خاملا ولا ينبغي أن تكون فاترا طيب الدرجة الثالثة غيبة العارف عن عيون الاحوال والشواهد والدرجات في عين الجمعي كلام جميل باختصار كالآتي طيب دائما لما نجي النقطة الثالثة دي يعني أنا أنا إحساسك الآتي أو بحسب الآتي إنه بنكون ما في شارع الظلم بننزل الدقدير مما نجي في الدرجة الثالثة لأنها شائكة شائكة ليه بنى كويس، الهروي من المنازل السائرين على ثلاث درجات، وبنى منازله أن الدرجة الثالثة هي درجة الفناء الكامل للعبد، ويراها أعلى الدرجات وابن القيم يقول بأن الهروي في هذه المسألة مخطئ، الفناء وعدم الإدراك والغيبوبة عن بعض الأشياء لا يعني الكمال. ويدلل بأن امرأة العزيز كانت أشد حبا ليوسف من النسوة قطع النسوة أيديهن غيبوبة وفناء ولم تقطع امرأة العزيز ولا أصبع من اصابعها مع بقاء الحب في قلبها وتمكن حب يوسف من نفسها أكثر من النسوة طيب وشكيدة بتلقى إنه عين الجمع والأحوال والشواهد لكن التفسير كالاتي قال ابن القيم يريد بالشواهد الأسماء والصفات ان يغيب عنها شوف شنو الكلام ده ابن القيم بنصر افاد الهروي جدا في المدارج كيف يغيب عن الاسماء والصفات بان يتعلق بالذات رد ابن القيم غيبة الاسماء والصفات تعطيل للاسماء والصفات وضلال لانها اسماء من اسماء الله وصفات من وصفت بالأسماء الحسنى والصفات العلا فكيف يغاب عنها درد ابن القيم للهروي يقول ابن القيم الأسماء والصفات تدله على المعرفة والمعرفة يوجه كلام منه كلام منه أن يغيب عن الأحوال والشواهد قال من تمعن في الأسماء والصفات قوية معرفته بالله شوف لن تعرف الله إلا به وقد عرفك الله بنفسه من خلال أسمائه وصفاته وهي عين الكمال والكمال المحض والعلى والحسن كلها فيها ولله الأسماء الحسنى سماها حسنى وليس بعد أسماء الله تعالى حسن هي غاية في الحسن وغاية في الكمال وغاية في الجمال وغاية في الجلال غايه في الكمال والجلال والجمال صحيح ولا ما صحيح التعمق فيها يقودك الى معرفه الله ومعرفته توجب لك التخلص من نفسك ومن مشاهداتك انت الذي تمعنت في الاسماء والصفات لكن ستقول دلني على ربي ربي بان وفقني لأن أفهم أسماءه وصفاته ولولا عونه لما فهمت شيئا ده كلام منه آه؟ كلام ابن القيم في لا فقال فتخلص عن شواهده هو بمشهوده التي هي الأسماء والصفات التي دلت على ربه وتخلص عن معارفه بمعروفه معروفه من شوف الكلام اللطيف ده ابن القيم جاب عبارة في غاية اللطف حواليك لا قال شو الكلام ده قال الله عز وجل يحب نفسه الله عز وجل يحب شنو؟ نفسه ولأنه يحب نفسه اصطفى عبادا يحبونه فمحبة العباد له منه محبة العباد شنو؟ ولذلك لا يؤهل كل أحد لأن يحبه ما لم يكن قلبه صافيا يطلع الله على القلوب فاصفى القلوب يؤهلها لحبه وإن كان في الظاهر رث الهيئة بالي الثياب ممكن تلقع التالي لكن بيحب الله وألا بخليه يحبه وترد واحد نظيف كويس وغتس في برميل بتعريحة وبعده الله ما يحبه ولا يحبه ولا يخليه يحبه أشكده قال السلفنا مقولة لطيفة إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر أين أقامك إذا أردت أن تعرف عند الله شنو مقامه، فانظر شنو الله خادتك وين فخادتك مع ناس الغنى والهديد كويس و بسمون شنو هما ناس الغنى بسمون شنو والرضاق يا إخوانا أنا أستغرب يقول لك زول خمسين سنة يغني حق بيوقف بعدها شو حاجه ثانية ما خلص الغنى تكملوا شنو خمسين سنة يغني يقول لك ويدو جائزه والله في بلدنا ويدو جائزه خمسين سنة يغني يدو جائزه جائزه ليه؟ قال بغني ليه خمسين سنة طيب يقول لك أترب الأمة والدول المجاورة والله يقول لك يقول لك أترب الأمة وإفريقيا والعالم العربي أترب الدنيا كلها يقول لك طيب الشدة سؤال واحد والله أنا أسأل, أسأل سؤال واحد للناس كالرموء وليو هو في قبرك بيفتح ولا ما بينفتح الخمسين في قبرك بينفتح ولا ما بينفتح ال50 سنه والطرب والسرور والبهجه اللي اثربت الامه السودانيه والأمم المجاوره الشده الخمسين 50 سنه دي في قبرك دي بعدين لما يدخلوه في قبرك بتنفعك ولا ما بتفتح الطرب ولا ما اعمل حاجه تنفعك عشان الوطن طيب ابن القيم يقول شنو يقول الذكر الذي تذكر الله به اجراه الله على لسانك الذكر الذي شنو اجراه الله على لسانك تذكر ربك به انما اجراه الله على لسانك فمنه السبب واليه الغايه سبب عباده الخلق منه وغايه عبادتهم هو طوال جاب الايه هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم طيب قال الملاحد قالوا الذاكر والذكر والمذكور علم واحده طالما أصلاً الذكر دا الله لو أنك ذكرت كل شيء وعبدت كل شيء عبدت الله قال ابن القيم وهذا أعظم الكفر اكفر من كل كفر وأعظم من كل إلحاد المؤمنون يقولون فيض وجوده لا فيض وجوده إذا افاض الله عليك الطاعات وأجراها على السنه الخلق ما جرى على السنه الخلق فعل من الخلق يؤجرون عليه وليس الخلق هم الخالق فإن الرب رب والمربوب شنو مربوب والخالق خالق والمخلوق شنو مخلوق والله ليس بينه وبين عباده نسبة إلا العبودية منهم والربوبية منه سبحانه وتعالى المهم هذا خلاصة قوله نختم به يقول أين حقيقة المخلوق من الماء المهين من ذات رب العالمين أين المكون من تراب من رب الأرباب أين الفقير بالذات إلى الغني بالذات أين وجود من يضمح وجوده ويفوت من من هو حقيقة وجوده أنه حي لا وتوكل على الحي الذي لا يموت فبالتالي هكذا يعني كلام الهروي كان مزعجا الفناء وفناء العبد في عين الجمع هذا خطر ابن القيم قال عين الجمع أن تشهد أن الله أجر الخير على لسانك وأنه وفقك للطاعة لكن هذا لا يعني أن كل شيء هو الله سبحانه وتعالى لأن كل شيء فاني وكل شيء محدث والله عز وجل الخالق الرازق الذي له الكمال المحض بائل عن خلقه سبحانه وتعالى له كل شيء المنزلة القادمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التمكن منزلة التمكن استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته